بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ارحيكم ايها الاخوه الأفاضل في المجلس الثالث من مجالس شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا بتدارس الميزان الصرفي وعرفنا الوزن الصرفي للثلاثي والرباعي والخماسي مما كانت أصوله أصلية أو كانت أصوله ثلاثية أو رباعية أو خماسيه أقصد يعني الكلمة ذات الأصول الثلاثة وهي الأكثر في اللغة العربية أو كانت, أو كانت ذات أصول أربعة أحرف او كانت ذات خمسة أحرف وأخذنا امثله على ذلك على ذلك وما زلنا بصدد الحديث. عن الميزان الصرفي ليدخل اليوم إن شاء الله تعالى في ميزان ما فيه زيادة, زيادة أو حذف أو قلب مكاني أو نحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل فيقال مثلا في وزن اضطرب افتعل لفطعل وقد أجازه الرضي في شرح الشافية نقف قليلا إذن نحن ما زلنا نتحدث عن الميزاني الصرفي وقلنا بأن إذا كان هناك زيادة في الكلمة الموزونة بحرف من حروف سألتمونيها فهذا الحرف يزاد في المكان نفسه الذي وجد زيادة في الكلمة الموزونة فنقول مثلا في اجتهد افتعل نقول في مشتعل مفتعل في استخرج استفعل في تخارج تفاعل وهكذا كما مر معنا سابقا وإذا كانت الزيادة بالتضعيف ضعفنا الحرف المقابل للموزون ايضا في الميزان تقدم تفعل وهكذا طب. الآن ندخل في وزن يسمى وزن افتعلة وزن افتعلة وهو من باب الزيادة وهذه الزيادة قياسية فيها إبدال هذه الزيادة تقوم على الإبدال القياسي وهذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى في بحث قادم بعنوان الإبدال لكن اليوم نريد أن نتعرف بعض الكلمات التي تكون على وزن افتعله وفيها إبال حرف التاء حرفا آخر لكن يبقى الميزان على ما هو عليه من افتعله مثال ذلك كما ذكر الشيخ هو إد طاربه إد طاربه لو بحثنا الآن في مجرد هذه الكلمة هي من الفعل ضرب ضرب وزنه فعلة. وامامكم اللوحة رقم واحد ارجو الانتباه الى اللوحة رقم واحد اذا لدينا ضرب وزنه فعالة زيدت الالف والتاء الالف قبل الضاد يعني قبل فاء الكلمة والتاء بعد فاء الكلمة فاصبحت اضتاربة اضتاربة وولو الوزن افتعله والوزن افتعل اضطرب افتعل ثم ابدلت التاء طاء لماذا لتناسب مخرج الضاد وتتناسب صوتيا مع الضاد لكن تلاحظون الانتقال من الضاد إلى التاء فيه ثقل وفيه صعوبه عندما ابدلت التاء طاء أصبح الانتقال من الضاد إلى الطاء سهلاً ميسرا لكن الوزن بقي إفتعاله بقي الوزن على الأصل إفتعاله إذن إض طرب وأصل إض التاء طاء وبقي الوزن إفتعاله وعند نلاحظ أنه ذكر هنا استعالة لف طاعلة يعني ليس الحرف البديل عن التاء أما الرضي فقد أجازا أجازا ذلك أجازا ذلك. طيب الآن نأخذ كلمات أخرى من مثل هذا الوزن استعالة اتصل عندما نقول اتصل الأصل فيه أو الماضي الثلاثي المجرد وصل على وزن فعل زيدت الألف والتاء فأصبحت الكلمة اوتصل اوتصل ووزنها افتعل لدينا الآن الواو ابدلت الواو تاء صارت لدينا أمامكم في اللوحة نفسها, في اللوحة نفسها صارت ات تاء مكررة اتصلا تاء مكررة تكرار ال ال ادغمت التاء في التاء بعد ذلك فاصفعت الكلمه اتصل والوزن افتعل والوزن بقي افتعل ومن ذلك ايضا اتسر اتيسارا الماضي يسر الماضي ياسر فعل ثم بعد ذلك اتسر اتسرا زيدت همزة الوصل والف الوصل قبل فاء الكلمه وزيدت التاء بعد فاء الكلمه فكان الوزن أيضا افتعل ثم أبدلت الياء أتاء وأضغمت التاء في التاء فأصوات اتسر والوزن بقي افتعل ومن ذلك أيضا قس على ذلك ادعى افتعل اتخذ افتعل ادكر افتعل هل من مدكر هل من مفتعل مذكر يعني مذتكر مذكر ازدهر اتسع لاحظوا اصطخب كل هذه على وزن افتعال وكذلك المصادر التي تكون بنفس الطريقه ادعاء ادعاء, ادعاء, ادعاء افتعال اتخاذ افتعال ادكار افتعال ازدهار افتعال اتساع افتعال اصطحاب افتعال وهكذا إذا هذا الوزن افتعله اذن الابدال هنا وهو ابدال قياسي سنتطرق اليه في المستقبل ان شاء الله في بحث الابدال لم يؤثر في الميزان بقي الميزان على أصله بعد الزيادة فبقي الوزن إفتع له. احيانا لدينا إبدال سماعي لدينا أحيانا إبدال سماعي والإبدال السماعي يعني ليس قياسيا مثلا كلمة تراث لاحظوا معي اللوحة الثانية لاحظوا معي اللوحة الثانية كلمة تراث لو بحثنا الكلمة التي أخذت أو صيغت منها كلمة تراثية هي كلمة ورثة ورثة ورثة فاعلة طيب يا إذا ورثة مفروض نقول نقول وراث نقول وراث لكن الوا هنا أبدلت تاء فقلنا تراث لكن الوزن بقي على ما هو عليه وهو فعال إذن تراث وزنها فعال وأصلها وراث ابدلت الواو تاء والوزن بقي على ما هو عليه وراث لأن الواو أصليا وراث الواو أصليا لانها من ورثة, من ورثة أيضا كلمة تجاه أو تجاه أو تجاه او اتجاه أصلها وجاه أصلها وجاه ووزنها ايضا فعال كذلك تجاه بقيت ايضا على وزن فعال وهي من وجه من وجه فعال لذلك يقول الأصل وجاه فالواو هي فاء الكلمة لذلك بقي الوزن فعال والزيادة هي في الالف فقط عن كلمة تقوى وهذه أسمع يعني كثيرا من يخطئ في وزنها تقوى أصلها وقوى لماذا؟ لأنها من فعل وقى وقى وقوى وزنها فعل فالواو حرف أصلي فعلة. فتقوى أيضا وزنها فعل تقوى وزنها فعل عنا كلمه ادم ادم الاصل هو ادم لانه من ادم ادم فعل ادم افعل لدينا همزتان أصبحتا مدى فقلنا ادم والوزن بقي افعل والوزن بقي افعل اذن لاحظوا الان في الزياده مع ابدال احد الأحرف المزيدة سواء كان الابدال قياسيا سواء كان قياسيا ام كان سماعيا بقي الوزن على ما هو عليه قبل الابدال قبل الابدال مع مراعاه الاحرف المزيد مع مراعاه الاحرف المزيد انتهينا الآن من وزن افتعل وما يتبعه من زيادة ايضا سماعيه هناك ما هذا الوزن قياسي ولدينا بعض الكلمات التي فيها ابدال سماعي ننتقل الآن للحذف بعض الكلمات قد يكون فيها حذف فنريد ان ناخذ نماذج ايضا عن وزن بعض الكلمات التي حصل فيها حذف بعض الاحرف تفضل نعم وإن حصل حف في الموجودين حذف ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قل مثلا فل، وفي وزن قاض فاع، وفي وزن عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده عده اللي هي الفاء, الفاء والعين يزاد عليها ما يزاد على الكلمة الموزونة كذلك إذا كان حصل حذف في الكلمة الموزونة نحذف ما يقابل المحذوف من الكلمة ما يقابله في الميزان أيضا فمثلا قال كلمة قل الأصل هو الفعل الماضي قال قال أصلها قوالة كوالا وزنها فاعل وزنه فاعل طيب وبقي الوزن على ما هو عليه بعد الوووو الواو كوالا كوالا وزنو فاعلى ولما راندمنا كل كل كل قل كل كل كل كل كل كل كل كل كل واللام ساكنه التقى ساكنة فخذ حرف العلة وهذا هذا حاله الفعل الأجوف الفعل الأجوف الألف لذلك قل الآن المحذوف هو ما هو المحذوف عين الكلمة قال فعالة خذي شرط الألف لكي يقابل العين فنحذف العين من الميزان لذلك قال الوزن هو فل قال الوزن هو فل... طيب في وزن قاض إذا قلت الآن القاضي الفاعل فإنهي قضى فعل القاضي الفاعل إذا قلت قاض قذفة الياء لأنه اسم منقوص نكر التقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين قاض فإذا ما المحذوف هنا اسم القاضي الفاعل ما يقابل اللام اذا حذفنا اللام فكنا الوزن هو فاعل طيب عدا اصلها وعد اصلها وعد وعد فعلا فعل ما المحذوف هنا فاء الكلمه إذا بقي الوزن هنا على حذفنا من الميزان خذوا امثله أخرى مثلا وعد لا لاحظوا وعد هذا فعل المثال يعني اوله حرف عله وعد فعل اذا اخذنا المضارع نقول يعد نقول يعد اذن ما المحذوف هنا حذفت الواو التي هي فاء الكلمه اذن نحذف الفاء من الميزان فيعد يعل انظروا اللوحه رقم ثلاثة اللوحه رقم ثلاثة وعد فعلا يعد يعل تعد كاعل نعد نعل عد في الأمر اصلا وعد عد فوعد بالماضي اذا الفاء محذوفه فالتزم اذا عد عد عد ايضا علة ايضا عله اذا هنا كلها هذه التصريفات خذفت فاء الكلمه من الميزال لحذفها من الكلمه الموزونه طيب قال كما لاحظنا دخلنا الآن في عين الكلمة عين الكلمة قال فعل طيب اذا قلت قلت قلت قلت, قلت فالوزن فلت او فلت او فلت حسب الخطاب متكلم قلت فلت قلت مخاطب قلت قلت المخاطبة قلتي فلتي اذا عين الكلمة حذفت لأنها من الميزار لأنها حذفت من الكلمة الموجودة نفس قلنا قلنا وعن الكلمة خذفتنا الفقاع الساكنين قلنا اذا الوزنها فلنا عين الكلمة محووفة أيضا الفقاع ساكنين قل كما ذكرت قبل قليل قل عين الكلمة أيضا محذوفة الالتقاء الساكنين فل ومثلها باعة وبيعة إلى آخره على الفعل الأجوف طيب الآن إذا كانت كان المحذوف لا ملكلمة يعني الحرف الأخير من الكلمة مثل رمى رمى وزنها فعل طيب إذا قلت رمت هي رمت وزفة الألف التي تقابل الله اذا نحذفها من الميزان فنقول فعت رمت فعت قضى قضت فعت نهت فعت طبعنا ارمي, ارمي حذفنا اليال لأنه هذا فعل أمر مبني على حذف أخير يخذ حرف العلة ما هي؟ إذن ارمي اف عي, اف عي طيب مثل يقضي يفعل اليس كذلك يقضي يفعل يقضي يفعل قضى يقضي كسر الضاب نعم يفعل لم يقضي بفعل المضارع مجزوم وعلامه جزمي حذف حرف العله الياء هذه تقابل اللام في الميزان اذن نحذف اللام في الميزان ايضا فنقول لم يقضي لم يفعي اقضي ايضا افعي وهكذا مثلها مها نهت إنها دعا يدعو ادعو وهكذا لم يدعو ادعو إلى آخر إذن ما, ما يحذف في الكلمة الموزونة يحذف ما يقابله في الميزان ما يزيد في الكلمة الموزونة يزاد في الميزان في نفس المكان الذي زيدت فيه في الكلمة الموزونة واضح لنا يا شباب إذا الميزان يعطينا يعني صورة حقيقية للكلمة العربية التي نضعها في الكفة الثانية التي تقابل الفاء والعين والل نعم تفضل لأن لدينا الحالة الأخرى وهي حالة القلب ما يسمى بالقلب المكاني ما يسمى بالقلب لكن لدينا قبل ما ادخل في القلب المكاني لدينا احيانا يكون حذف اكثر من حرف يعني احنا ما ذكرناه قبل قليل هو حذف حرف واحد لكن احيانا يحذف اكثر من حرف لاحظوا مثلا في اللوحه رقم أربعة لوحه رقم أربعة وقى لان وقى هذا فعل معتل لفيف مفروق كما سنعرف مستقبلا في اوله حرف عل واخره حرف عله, وأخر علّة وقا وزنه فعل طيب اذا منه الامر ماذا نقول في الأمر نقول ق في الأمر نقول ق حرف واحد تحته كسره ق ونضع الهاء للسكت اذا اردنا سكت للوقف ق مثله ايضا وفاء الامر كي أيضا هذا معتل لفيف مفروق اول حرف عله واخر حرف عله وبينهما حرف صغير في الامر حذفنا حرف العله الاول وحرف العله الاخير يعني حذفنا الفاء وحذفنا لام الكلمه تبقى في وإذا اردنا الوقف نقول ف للهاء للساكت فالوزن ما هو ع يعني بقيت العين فقط من الوزن ايه ايه ع إيه إيه هنا حذف حرفان حذف حرفان فاء الكلمة ولامها وبقي الوزن على العين فقط كيه كيه وهكذا لاحظوا معنا الفعل رأى الان رأى رأى المضارع منه يرى لكن الأصل هو رأ يرأ الأصل يرأ فحذفت الهمزة هنا تخفيفا يرأ يفعل يرأ يفعل رأ فعل ويرأ يفعل طيب أين الهمزة حذفت تخفيفا طيب يرى ما هو وزنها يرى يفعل لأنه العين حذفت هنا لأن عين الكلمة هنا حذفت فهنا لم يرى لم يرى لم يرى دفاع المضارى مجزوم جزمه حذف حرف العلة إذن الوزن يرى لام الكلمة محذوف إذن هنا لم يفع, يفع. لام الكلمة حذف طيب إذا نقول راه بك على حرف واحد راه يعني فه لأن الاصل الراء هي فاء الكلمه الراء هي فاء الكلمه راء في الاصل فعلى فر او ر هذه وزنها ف والهاء طبعا لل طب. نكون نقول الان قد انتهينا من زيادة زياده السابقه قدت زياده حرف من حروف اتميها الزياده في وزن افتعل الحذف الفاء الكلمة او عين الكلمة او لام الكلمة أو حذف حرفين من, من الكلمة وبقي الوزن إذا هو صورة صورة حقيقية للموزون مرآة تعكس لنا حالة الموزون إن كان فيه زيادة أو كان فيه حذف أو كان فيه حذف الآن احيانا في الكلمة يكون فيها قلب ما يسمى بالقلب المكاني يعني نقدم حرف على حرف نقدم مكان حرف نغير مكان حرف إلى مكان حرف آخر ما يسمى بالقلب المكاني وهذا ما سنتدارسه, سنتدارسه, سنتدارسه إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل بإذن الله تعالى لأنه يحتاج لشيء من التركيز وشيء من الوقت لا أظن أن الوقت اليوم يصعفنا في ذلك بارك الله فيكم وشكر الله لكم وحياكم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته